اثنان، استمع إلى الجمل بأعدها، ثم اكتبها في دفترك واحد، يعطي الكبار مصاريف الجيب للأطفال اثنان، زيارة الأقارب من أجمل عاداتنا ثلاثة، يرتدي الأطفال الملابس العيدية بالأعياد أربعة، نتجه إلى المساجد لنصلي صلاة العيد خمسة، يحتفل الناس بالأعياد بفرح كبير ستة، نقدم الحلويات لضيوفنا سبعة، نعطي الهدايا للأطفال في دار الأيتام